وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُفْلِفَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مَّا قَوْلُ يَقِينٍ أَم لَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ طالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما وَسََّ مِ قَابِلِكَ يوثُولِ وَلَ نَغِيٍّ إِلا إذ تَمَنَّ أَقَ الشَّقان في أُمنَتِهِ فَيَن تَخُل اللههُ مَا يُقِ الشَّيقان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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَكَانَ لَهُمْ شَقَاقٌ بَعِيدٌ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ هُوَ عِنْدَهُ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُثْبِتَ لَهُ قُلُوبَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ إلى طراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم